وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را فقال لأهلهم قسو إني أناست نرى فقال لأهلهم قسو إني أناست نرى لعل لي آتيكم منها بقبس أو أجد لعل لي آتيكم منها بقبس على النار فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطع قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا إن رسول ربك إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرن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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثم اتصفوا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإنما أن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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلب أنكم في جذوع النخل، ولتعلم أن أيدينا أشد عذابا وأبقا.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 كُنُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْوَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَظَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَظَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ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 لا نُحَرِّقُهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زُرقة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثُم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاع صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم إذ يتبعون الداعي لعوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا يوم إذ لا ترفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا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 بعضكم لبعض عدوهم فإنما يأنينكم مني هدى فمن التبع هداي فمن التبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ذكر ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى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 والعاقبة للتقواة وقالوا لو لنا يأتنا بأية من ربي أو لم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْنَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَأَ قُلْ كُلُّمُ تَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ إِنْتَدَى